بوك تو تريس دسمت أسطوني ثمانية <تكسومترا> في التكسي في التكسي إساوتيت لودز تكسومتر من فضلك Otlobli, taksi, sejjarata užrā. Min fadlak, otlobli, taksi. Cik maksa brauciens līdz stazijai. Kem tu kallif ila mahatat ilkitar? Kem tu kallif ila maharpat ilkitar? maksa brauciens līdz lidoastai? Kem tu kallif ila matar? Kem tu kallif? إلى المطار لُوذو تايسني من فضلك على طول من فضلك على طول شيت من فضلك هنا إلى اليمين من فضلك هنا إلى اليمين لُوذو كرستويма من فضلك هناك عند الزاويه الى اليسار من فضلك هناك عند الزاويه إلى اليسار انا مستعجل انا مستعجل مانويل وقت معي وقت Brauciet lūdzu lēnāk. من فضلك هدي السرعه. من فضلك هدئ السرعه. Pieturiet te من فضلك توقف هنا. من فضلك توقف هنا. من فضلك انتظر لحظه. Min fadlak. In tadir lahda. Est tūlīt atgriezīšos. Ena ražja un fauran. Ena rāja foran. Lūdzu iedodiet man kīti. Min fadlik fetūrā. Min fadlak, ati fetura. Man nav naudas. لا يوجد معي فكة. ما معي فكة؟ تابوس لابي. أطلقمس جمس. تمام. الباقي لك. تمام. الباقي لك. أعزفديت ماني لودز وشو أدرسي. أوصلني إلى هذا العنوان. أوصلني إلى هذا العنوان. Aizvediet mani lūdzu uz viesnīcu Ausselni ilā funduki ila funduki Aizvediet mani lūdzu uz jūrmalu Ausselni ila šate Ausselni ilā šate